جند المصاحف لله ذاخر ما اظن الى الله حائب الخائف جند المصاحف لله ذاخر ما اظن الى الله حائب الخائف ما اظن بصدق ما اظن بعزم اتي بنصر جند المصاحف جند المصاحف جمذ المصاحل جمذ المصاحل لله لا احد نعم الى الله قائد الخالد جمذ المصاحل لله لا احد نعم الى الله هذا الخالد ما في صدقن ما في ياسو آتين بنصر جمذ المصاحل جمذ المصاحل يوسف واضح يا قدس اهلا فروق قدسا وجند تدعا واخيار انصار يا قدس اهلا فروق قدسا وجند تدعا واخيار انصار يا اخيار انصار والام في الجيش فاستل ذي تقذف في الصغار روح الجهادي والام في الجيش فاستل ذي تقذف الصغار روح الجهادي تقذف الصغار روح الجهادي جوره الفاحش للاعدا ناظم الى الله عا الى قالات يروى الوقاحه للهذا ماظم الى الله عا الى قالات ما زغثق ما زعن اتي بالصاحل جنب المصاحل اش لا اطلم والشيخ قد ذاك يا جودي لها بعزم وتبا اش لا اطلم والشيخ قد ذاك يا جودي لها جاء ذن وسبا جا يمض المطحل الذيح ناظن إلى الله عائز لخارج جند المصاحر لله إذاحر ناظن إلى الله عائز لخارج ناظن بصدق ناظن جادن أزل بنصر جند المصاحر جند المصاحر جند المصاحر